بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أَفَلَمْ يَأْتُرُوا إِلَى السَّمَايِ فَأُوْقَهُمْ كَيْفَ بَنِينَهَا وَزَيِّنَهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَأَسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْنٍ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 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا